بسم الله الرحمن الرحيم وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌّ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْكُوَى ذو مرة فاستوى وهو بلفق لعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أودنا فأوحى إلى عبده ما هذب الفؤاد ما رأى أفت على ما يرى ولا قدر له نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى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 Ala kumudakarua lahuan sa, tilka idan kun kismaton risa, illa asmaa. من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى fali llahi la akhiratu walul wa kam مَلَكٌ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُنْشِفُ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بعد أن الله يشاء ويرضى. إن الذين لا يؤمنون لا ليسمون الملائكة تسمية لنث وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق şiئا فاعرض عن مات ولا عن ذكرنا ولم يرد إلا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 الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذا من الأرض وإذن تموا أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتكى أفرأيت الذي تولى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 وَأَنَّهُ هُوَ أضْحَكَ وَأَبَكَ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَى وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوجَينِ الذَّكَرَ وَالنَّثَى مِنْ نُطْفَةٍ ذَاتُمْنَةٍ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشَأَةُ نُخْرَى وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى وَأَنَّهُ وَرَبُّ رَبُّ الشِّعْرَى وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى Vakauman uhriminkraabedu innahumkeanuhumun. Al-lomaa, al-porua, wal-mutafi katta-ahua, farasha, hamarasha,